أنت الكريم الذي لا يضلل، أنت الحليم الذي لا يعجل، أنت الكريم الذي لا يضلل، أنت الحليم الذي لا يعجل، أنت ربنا، أنت حبيبنا، أنت ربنا. أنت حبيبنا، أنت خالقنا، أنت مغيثنا، أنت مجيرنا، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت ألا تجعلنا ننصرف من هذه الختمة إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا أجمعين إلا وقد رحمتنا أجمعين إلا وقد أعتقت رقابنا من النار أجمعين وداعا رمضان وداعا رمضان وداعا شر الإحسان وداعا شر الرحمات وداعا شر المغفرة والأتق من النار وداعا إلى هنا هذه آخر ليلة في <تصفيق> ختم كتابك الكريم نسألك يا ربنا نسألك يا حبيبنا إن لم تكن غفرت ذنوبنا فيما مضى من رمضان فها نحن المذنبون بين يديك نرجوك ونتوسل إليك ونتذلل على اعتابك يا مجيب ويا غياث المستغيثين لا ننصرف هذه الليلة إلا وقد كتبتنا جميعا من المقبولين في شهر رمضان الكريم قد غفرت لنا ورحمنا أجمعين، إلا واتقترقابنا من النار أجمعين. الله. من أهل ليلة القدر اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم جعلنا أسعد وف وفد وقف الليلة بين يديك اللهم جعلنا أسعد وفد وقف بين يديك اللهم إن لكل وفد جاء إليك جائزة اللهم إن كل وبد جاء إليك عطاء يا كريم اجعل جائزتنا, اجعل جائزتنا الجنة يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب اللهم ادخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم من مات من آبائنا وابنائنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا أجمعين اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة الله أجعل روضة من رياض الجنة. ولا تجعل خفرة من حفر النار اللهم اجعل عملهم الصالح لهم في قبورهم اللهم اجعل عملهم الصالح لهم في قبورهم اللهم بدل سيئاتهم, حسنات. اللهم بدل سيئاتهم حسنات. اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه بين التراب والثرى وحدنا اللهم كم معنا اللهم كم معنا اللهم كم معنا إذا وحذاء اللهم كن معنا اللهم كن معنا اذا كفنونا وتم معنا اذا هم في الطراب وضعونا. وكن معنا وثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم اجعل لقاءك اسعد ايامنا اللهم لا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اسقنا من يد نبيك شربة لا نغبأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا مرافقة حبيبك في أعلى الجنان برحمتك يا أرحم الراحمة اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أبداننا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في بيوتنا اللهم ارزق أولادنا الزوجات الصالحين والأزواج الصالحين اللهم اسعدهم في حياتهم وفي أخرىهم اللهم حبب إليهم القرآن اللهم حبب إليهم الإيمان اللهم انفع بهم الإسلام اللهم انفع بهم الإسلام واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم لا تجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلنا في قلوبنا اللهم كما أعنتنا في رمضان على قراءة القرآن وعلى الصيام وعلى القيام فاعنا على طاعتك بعد رمضان يا رب العالمين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا بعد رمضان يا رب العالمين اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين من احييته منا إلى رمضان في العام القادم فبارك له فيه واعد على طاعتك يا رب على طاعتك يا رب العالمين ومن توفيتهم منا ومن توفيته منا فارحمه برحمه واسعة يا رب العالمين اللهم ارحم من توفيته منا رحمة واسعة يا رب العالمين وشفع فيه نبيك الكريم وشفع فيه الصيام والقيام يا رب العالمين واجعل موعدنا جميعا جنتك جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين وشفعنا فيه يا أكرم الأكرمين وأدخله جنة عليين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في ثورتنا اللهم بارك لنا في ثورتنا اللهم احفظ علينا بلادنا احفظ بلادنا من كل سوء اللهم قو اقتصاد بلادنا اللهم قو اقتصاد بلادنا وقوي امن وامن بلادنا اللهم اجعلها أفضل الأمم يا أكرم الأكرمين لا تجعل فيها عاطلا لا تجعل فيها فقيرا ولا مريضا اللهم لا تجعل فيها فقيرا ولا مريضا واجعلنا خداما لبلادنا اللهم اجعلنا خداما لنهضه بلادنا نتقرب به اليك يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن اللهم عليك بالطغاة الظالمين واعوان في كل مكان اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين من أرادنا وإراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيدموا في نحره وأجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم كل إخواننا الفقراء في الصومال والإخواننا المجاهدين في فلسطين وأعنا على دعمهم يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحين ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا